وَالَّذِي قَدْ جَعَلَ لَنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَهَا ان في ظلمات من كل شيطان رجيم الا من استرقى سمع فاء بعقوا شهاب مبين والأرض مددناها فيها معاش و من لستم له برزقين وان من إِنَّ إِلَّا عِندَنَا خَازِعِينَ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ وَأَنزَلْنَا الرِّيَاحَ هَوَاءً فَانْسَلَمَتْ بِهِ سَحَابٌ مُّدْكَنٌ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ لَوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْ تنقضي منا من قم على قد ابن المستخيرين وان ربك هو يحشركم إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ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 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَالْمَلَى من صلصال من حماء مسلون فإذا سويتم فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُودَ لَهُ سَجَدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كلهم أجمعون إلا